توقف إنسانية نرويها في حكايات حكايات رمضانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجيرنا من النار ومن عذاب النار وان يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين الفائزين وبعد ايها الاخوه والاخوات فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكايه جديده من حكايات رمضان وحكايه اليوم حكايه عجيبه فقد اتفق اهل بلد من البلاد على ان يكون لهم دستور يتضمن مواد معينة من ضمن هذه المواد ان من يتولى الملك يتولاه مدة واحدة لمدة خمس سنوات يخرج بعدها الى الصحراء يلقى مصيره وهو وهي مدة غير قابلة للتجديد وكان الرجل يتولى الملك فيهم فيبقى في السنوات الخمس ياخذ ما يشاء ويفعل ما يشاء ياكل ويشرب ويلعب ويلهو يفعل ما يشاء واذا ما اقترب موعد الخروج الى الصحراء بدا القلق والاضطراب وربما يعني لا يريد لاحد ان يذكره وبعضهم حين اقترب الموعد جدا واحس به مات من شده الخوف وبعضهم اخرج الى الصحراء فاكلته السباع وبعضهم مات من الجوع الى ان عزف الناس عن هذا الملك وقالوا لا نريد هذا الملك الذي نهايته هذه النهاية واحتار اهل البلد واضطربوا واذا برجل عاقل غريب يمر بالبلد ويرى الحيرة والاضطراب قال ما هذا قالوا نريد ان نولي علينا ملكا قال وهل يرفض الملك عاقل قالوا اذا تريد تقبل ان تكون ملكا علينا قال اقبل ان اكون ملكا قالوا لكن لنا شرطا وضعنا مادة اساسيه في الدستور تقول ان الملك يملك لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد ونخرجه بعدها الى الصحراء وهكذا كان الملوك من قبل فكر الرجل العاقل قليلا ثم قال هل عندكم شرط اخر قالوا لا قال اذا على بركة الله قبلت الملك قبل الرجل الملك وعاش معهم خمس سنين كانت اسعد سنين حياتهم اسعد سني حياتهم عدل فيها في القضيه رفق بالرعية ساوى في العطية تقرب من الصغير والكبير راعى المريض والمسكين والضعيف وذا الحاجه حتى احبه الناس واحبهم ولكن نص الدستور لابد من تنفيذه جاءت المدة في نهايتها قبل شعر وجاءوا يذكرونه وقالوا يا فلان بقي لك شهر في الملك ثم تخرج الى الصحراء قال اعرف ووجد الرجل مسرورا وليس كعادة السابقين من قبله ليس كئبا ولا حزينا تعجبوا بعد مرور مدة قالوا بقي لك اسبوع فوجد الرجل اكثر سرورا وفرحا قبل الخروج بيوم جاءوه وقالوا غدا نخرجك الى الصحراء فوجد الرجل من شدة فرحه وسروره كأنه عريس ينتظر أن يزف إلى عروس أحبها من زمن بعيد وجاء وقت لقاء العشاق فتعجب الناس من حاله وقالوا ما هذا الذي نراه منك من كانوا قبلك بعضهم مات من الهم حين عرف أنه يخرج إلى الصحراء فما الذي جرى قال إذا أخرجت إلى الصحراء غدا فخرجوا معي وستعرفون سر سعادتي خرج الناس معه إلى الصحراء فوجدوا عجبا وجدوا الصحراء القاحلة تحولت الى جنات وانهار وزروع واشجار مثمرة ومباني فاخرة وقصور ما شاء الله شيء عظيم جدا قالوا ما هذا قال لهم لما قلتم لي انك تبقى مدة محددة تخرج بعدها الى الصحراء استغللت ملكي فارسلت الصناعين الصناع فصنعوا ما, ما اريد وارسلت الزراع فزرعوا الاشجار واجرعوا الانهار وارسلت البنائين فبنوا القصور وعمروا الصحراء انا اعلم انني ساتي هنا ومن ثم اشتهت طوال الخمس سنين حتى جعلت الصحراء جنة افضل من الارض او من البلد التي كنت معكم فيها وهذه حسبة بسيطة لا ادري كيف غابت عن المغفلين الذين سبقوني قالوا فعلا الله هذه حسبة بسيطة كيف غابت عن المغفلين هذه هي حكايه الانسان كلنا يعلم انه جاء الحياه باجل محدود لا مجال للاستئناف اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر واعلمنا الله بهذا وقال انتم لكم فرصه واحده لا مجال للعوده بعد الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلهم يتمنى الانسان حينما يجد الفرصة بتنتهي يقول يا ليتني قدمت لحياتي حينما يجد الفرصة تنتهي يقول يا ليت الله سبحانه وتعالى يمد لي في العمر لان اخرتني الى اجل قريب لا صدقنا ولا اكونن من الصالحين الى اخره لكن هي فرصه واحده العمر الذي نعيشه ومع ذلك فكثير منا لا يحسن استغلاله ولا يحسن اغتنامه ولا يشتري في هذه في هذا العمر المحدود جنه عرضها السماوات والارض ندبنا الله اليها وقال عن اعلى اهلها وما اعد فيها لاهلها قال لموسى لما سأله موسى عليه السلام سال ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا قال من يكون له مثل ملك الدنيا وأكثر من, من مثل ملك الدنيا قال فاعلاهم درجه يا رب قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر بين الله لنا أنه اعد جنة عظيمة جدا وامرنا ان نزرع في هذه الجنة. وان نعمر فيها. وقال انتم ستخرجون من هذه الدار التي انتم فيها. فعمروا الدار التي ستنتقلون اليها. ودعانا الى ذلك. وبذل لنا اضعافا مضاعفه قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. وبين ان العبد اذا عمل العمل ضاعف الله له الأجر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مئة ألف الذي يصدق مع الله في طلب الجنة والإخلاص فيها يجعل البسيط من عمله كبيرا يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف قال وكيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان له درهمان تصدق بأحدهما يعني تصدق بخمسين في المئة من داخله وخمسين في المئة مما يحتاجه مما هو في امس الحاجة اليه ورجل ذهب الى عرض ماله فتصدق بمئة الف رجل امواله كتير جدا ذهب الى عرض ماله فتصدق بمئة الف صاحب الدرهم كان مخلصا اكثر لله تبارك وتعالى فسبق درهمه مئات الالوف هذا لكي يفتح الله الباب لكل انسان انه بامكانه ان يشتري الجنة وليس بالضرورة ان تكون معه اموال كثيرة ولا ان يكون صاحب مناصب كثيرة حتى يحصل الجنة فكل انسان قادر على شراء هذه الجنه بل جاء عن ابي عثمان النهدي من التابعين يقول بلغني عن ابي هريره انه يقول ان الله يعطي عبده ثبته الواحد فتقات الى في حج او عمره فقلت بلغني عنك انك قلت كذا كذا كذا قال وما يعجبك من ذلك بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ليعطي العبد المؤمن بالحسنه الواحدة الفي الف حسنة اثنين مليون حسنة ثم قال لابي عثمان هذا قال له ان الله تعالى يقول يضاعف وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فاذا قال الله اجرا عظيما فمن ذا يقدر قدره إذا كان الله تعالى يقول إنه يؤتي أجرا عظيما على الحسنة من اللي يقدر يقدر الأجر العظيم هذا عطاء الله سبحانه وتعالى ولذلك العقلاء من الناس اشتروا الآخرة بالدنيا واشتروا ما عند الله تبارك وتعالى وهاكم قصة عاقل من العقلاء الذين أحسنوا التقدير فاشترى الآخرة وادخل في بنك الآخرة بأعلى نسبة فوائد وأرباح وهو أبو الدحداح يقول ابن مسعود لما نزلت هذه الآية الكريمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال ابو الدحداح الانصاري يا رسول الله وان الله لا يريد منا القرض قال نعم يا ابو الدحداح قال ارني يدك يا رسول الله يعني ابسط يدك اريد ان ابيعك قال فناوله يده قال فاني قد اقربت ربي حائطي انا دام ربنا عايز قرض انا اقرطت الجنين بتاعتي الارض المزروعة بتاعتي كلها اقرطتها لله تبارك وتعالى وكان له حائط فيه ست نخله نخلة وام الدحداح فيه هي وعيالها فجاء ابو الدحداح فناداها وقال يا ام الدحداح قالت لبيك قال خرجي فقد اقرطته ربي عز وجل فقالت ربح بيعك يا ابا الدحداح المرأة تعين زوجها قالت ربح بيعك يا ابا الدحداح وخرجت اخذت متاعها واخذت صبيانها وخرجت وقال صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك كم عذق رداح رداح يعني ممتلئ بالثمار كم عذق رداح في الجنه لابن الدحداح تافأه الله بهذه النخيل بهذا النخيل كثيرا جدا وفي رواية قال رب نخلة مدلات عروقها در ويقوت لا بالدح في الجنة فهل من عاقل يشمر للجنة ويزرع في الآخرة ويدخر في بنك الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى فيجازيه بأضعاف مضاعفة فرصتنا في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف الله فيه الأعمال ويبارك فيه الأعمال وينمي فيه الثواب هذه فرصتنا لكي نتدخر في بنك الله تبارك وتعالى وثقوا يا اخواني واخواتي بان الله يعطي اعلى نسبة فائدة مما لا يتصوره البشر اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط اليه ترجعون اسأل الله ان يجعلنا من المشمرين للجنة الساعين في طلبها وان يجعلنا من اهلها وان يجعلنا من طلابها انه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر أستودع الله دينكم وامانتكم وخواتم أعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين